اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعده فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أظنها شكوى الجميع في مواسم الطاعات همة وشغل وفيقين وبعد كده فطور ومش عارفين إيه الأسلام إيه المشكلة ثاني المشكلة ليه همتي ما تبقاش على طول كده في علو ليه بيحصل أحياناً كثيرة إني أتعثر في الطريق المسكلة الأولى لازم تجاوب عليه السؤال ده حالاً من جوه قلتك لو فجئتك دلوقتي وقلت لك أنت عايزة بتفكر فيه ناوي على إيه بتخطط لحياتك الزهن الكلام اللي بيجي في ذهنك ده بيتطبق كام في المية منه في الواقع أنت بتعيش أحلام يقظة كتير تفرح كتير انت عايزين السؤال الاولاني ده سؤال الهدف وهنا لو حليت السؤال ده واجبته بصدقه واخلاص يبقى قطعنا ثلاث تربع الطريق يا جماعة خلونا كده نبحث جوانا في نوايانا احنا عايزين اين ممكن تبقى انت عايش خداع كبير قوي بينك وبين نفسك انت عايز ايه عايز الجنة عايز ايه عايز ربنا يرضى عني أعمالك ما بكرش لأ أنا في أيام كتير كنت عايز وعندي أدلة وشواهد قد كده فاكر اليوم الفلاني وفاكر اليوم الفلاني يعني فاعدة ببقى فايد لكن برضو لحظات كتيرة بيصدني العجز والكسل مش فاهم جدي خدها قاعدة من أول الطريق إنما يتعثر من لم يقص لو ماشي وبتتحرك ده دليل إن شاء الله على الصدق والإخلاص أنا عايزة تبصّلها بشكل إيجابي مش بشكل سلبي مش عايزة تبصّلها يوه الصدق والإخلاص <تصفيق> وأنا بقى حاعد في الدوامة دي كل الدروس وكل الحاجة في الصدق والإخلاص ومش عارفين نحقق صدق ولا إخلاص نعمل ايه يعني ما هي أصل القصة هنا البداية لازم تبقى من جواك انت وهو ايه الرضاق اللي بينك وبينه، الاتصال اللي بينك وبين ربنا، شكله ايه تفكر في كتير بيجي على بالك كتير بتحلم بهدفك ده اللي انت بتقول انه هو اسمى اهدافك في الحياة بتفكر فيها كتير الجنة باللعلة اخر مرة جت الجنة على ذهنك وحلمت بيها كده كانت ايه؟ حلمت بيها انت تعرفها أصلا تعرف اللي فيها عشان تحلم بها يبقى هو ده هذا يعني أنا لو هدفي ان النهاردة في حياتي اني اشتغل في الشركة الفلانية عارف ان الشركة الفلانية دي هتقاضى فيها مبلغ وقدر وكذا وشايف ناس قدامي أمثلة نفسي أبقى زيهم منهم فإذا الموضوع في جماغي انت بقى تعرف ايه وتعرف ايه عن اهل الجنة وفيك ايه منهم عشان ده يتقال انه هدف البداية هنا عايزين يا جماعة نطلع من قعدتنا دي واحنا بنكتب رشتة بعلو الهمة الهمة يا شباب ازاي نقدر نحققها بس مش هقدر اكتب لك الرشتة دي وعالجك من المشكلة دي وفي داء خديث لازم في الاول خالص يتشال من جوان ألا وهو تعلق القلب بغير الله قلبك مش متعلق به لو قلبك متعلق هنا خلاص الباقي كله حيبقى فهل فلازم في الأول خالص يحصل اتصال وثيق بينك وبين الله جل وعلا. رقم واحد حدد هدفك. الهدف كبير لا أنا مش عايز تقول لي الجنة ورد ربنا وا, وا, وا ده الهدف الكبير تحتيت مجموعة من الأهداف الصغيرة محتاج بقى أنا إن أنت تفكر معايا دلوقتي هتقدر تعمل إيه عشان تحقق الهدف ده محتاج إنك تعرف مدى إمكانياتك وتصنف قدراتك وتثق بنفسك وتعرف إنك بجد من جواك أنك خير خلق الله على الأرض بانتمائك لهذا الدين لو ديت زرعت همتك هتبقى في السماء همتك هتبقى في القمة هي دلو شدة تعالوا بقى نقول تفاصيلها تتحقق ازاي في حاجات كتير بتأيض حركتك لازم تبقى عارف ان حل كتير من مشاكلك حالة الفطور دي محتاجة ان يشتعل حاجة جواك جوا قلبك هي دي اللي تخليك عاجل يمكن انت اللي حيفوقك لما تبص كده وتشوف المسلمين في كل بقاع الأرض مطهدين ومقهورين والضر عليهم والحد أنت يمكن ده يفوقك في واحد تاني المنظر بقى بالنسبة له عاد خلاص شاف وتكرر أكتر من مرة ثم بقاش يأثر فيه بالأصل طيب يمكن أنت اللي حيفوأك حادث بسيط تشوفه قدامك فلان ماتت يمكن تشوف قدامك أمثلة تانية لناس كانوا فيقين وشغالين وضاعوا خالص تبقى عايز فعلا تتغير بداية دايما احفظ بالخطر لو انت عشت زي ما انت بنفس حالك بنفس الخط البياني المتعرض أقول ما ماذا يقولون إن خط حياتك بالضبط هو هو يكونوا على الصراط يوم القيامة دي مش خطر لا دي خطر قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن السائرين على الصراط فيقول ان الصراط ده زي ما انتو عارفين زي الشعرة واحد من الفيه وعليه تلاليب حاجات كده بتخطف رجلك فيقول ان في ناس تعدي فناجن مخدوش ايه مخدوش ده بقى ده يمشي خطوة ويقع ويقعد يمسك في الشعرة دي ويتحامل تاني لغاية ما يقف من تاني ويمشيله خطوتين ويقع مش هو ده خط حياته مش ده أنا وإنت نمشي خطوتين ثلاثة وتقع لو بقى ده على الصراط كده عارف ممكن تعدي الصراط ده في زمن عمره كل اللي عشته على الأرض سبعين ثمانين سنة أول ما تعرف توسط فناجن مخدوش بخطر خطر قوي. استدعاء المثال ده قدام عينيك فوقك نفس الزمن ممكن يبقى كده يوم القيامة تلاقي نفسك متعلق تحتيك جهنم تتخطف الناس وانت ماسك في الصراط ومش قادر تسيب ايدك على ان اثر السيف ده جارح ايدك خدشها وبتتقلم وبتتوجع بس لو سبت إيدك تبقى جهنم كده لغاية ما يؤذن ليك وتقف من تاني يبقى ما تنفعش الحياة ده يا شباب. ما ينفعش التعرض ده الحل في اللي فات توجه والحل في اللي يجي سرعة الاستغفار والرجوع والإنادة إلى الله عشان لما تبقى رجلك بس تتعثر حاجة كده بسيطة تقف تاني عشان كده بقت هي دي ايه مت اهدنا الصراط المستقيم رسمتم يا شباب في اذهانكم الصورة دي اما تسمحش من نفسك بلحظات فطور قوية النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الجميع سوف يتعرض بالفتن وانه مش كده وبس ده حيتحرق بالفتن قلب يحرق بالفتن فقال تحترقون تحترقون ثم تأتي صلاة الصبح فتغتسلون. تحترقون تحترقون. ثم تأتي صلاة الظهر فتغتسلون. معنى كده ان نبي صلى الله عليه وسلم بيقولك فطرة الفطور، فطرة الغفلة مبديش عن ما بين صلاتين. بس فلو مطولة معاك الموضوع وما بقيش في صلاتين، لا ما يومين، بقيت شهرين، بقت سنتين تبقى مشكلة تعالوا نشوف ايه الاسباب اللي تعوق بيننا وبين علو الهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا المعوقات دي في حديث الحديث يمكن كلنا ممكن يكون عد عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والحديث في الصحيحين اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال هكذا لفظ الصحيح لو حللناهم هتلاقي المشكلة في واحدة من دول اول واحد مهموم والهم ممكن يبقى مع حزن الاتنين متلازمين الهم والحزن طيب انت مهموم بايه فكر في ما تفكر باحد العلاجات للموضوع انت مهموم شايل هم ايه سبب الهم احيانا لما تفكر في ما تفكر تكتشف ان انت بتفكر في حاجات تفها هم منسبه عارف تعالجها ازاي دي اعالجها لك بكل واحده تحبه يحبك طيب حب اللي يحبه واكره اللي يكرهه وإلا تبقى الصورة العكس ينزل عليك غضبه ومقض إيه اللي دخل ده في الموضوع الهم يعني أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفاسفها فربنا ما بيطلعش على صورتك بيطلع على اللي في قلبك فلو اطلع على اللي في قلبك يلاقي توافف كلام فرد مشغول أنت بإيه بقى ممكن ساعتها يكره والعكس صحيح يطلع اللي في قلبك يلاقيك شيء الهم دين يلاقيك مهموم بحالك اهم حاجة عندك ازاي ترضيه يرضى عنه انا المثال ده بقيت اقوله كل شوية وماشي معاي بقالي اسبعين من ساعة ما قرأته كلام لأحد الثلاث مالك ابن الدين هو بيجسد المعنى ده بالضبط عايش ايه اللي في الماغه الهدف اللي احمد بنبحث عنه بجد هو يرضى يقولي بقى اذا حشر الله الخلائق فقال يا مالك قلت ربي لبيك فيأذن لي ان اسجد بين يديه فلا ارفعها حتى اعلم انه قد رضي ثم لا أبالي إن قال اذهب يا مالك كنت رابة كنت رابة ما جابش ست الجنة ما بيفكرش بحاجة خالصة ده هو بس إذا حشر الخلاق آه بس كده أسجد بين إيدك يا رب بس يطرد عني يا رب عايش لها ما بيفكرش اللي فيها وانت ماشي ليه ما تبقاش دي الرسالة اللي بتذكر بيها نفسك ليه ما تبقاش هي دي نغمة الموبايل بس انت صدر اللي بتذكر بيها نفسك المنبه اللي في قلبك جرس وبيقول كده ده يرضيه مش كده فلو الطلعه اللي في قلبك لقى دي يبقى دي من معالي الامور ساعتها يحبك اصلك بتحب اللي هو بيحبه يبقى عيب بينك وبين نفسك كده لما تفكر أنا مهموم بايه هتلاقي تلقات لا انا مش مهتم بكلام فاضي انا مهتم بكلام كبير بس الكلام الكبير ده نسبة تحقق دي يعني ساعات تفكر في المستقبل ماشي لازم تفكر في المستقبل بشكل طموح بس احيانا انت تكبر الموضوع قوي بزيادة وتفكر في حاجات الله اعلم انت هتعيش لها ولا لا غير طريق التفكيرك همت لازم يتجمع ده علاج مهم جدا في الرشدة بتاعة علوه الهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم همًا واحدًا أنهي هم هم الآخر كفاه الله شر ما أهم الباقي كله مناكش دعوة مشغول بيه قول لي كده بتفكر معي فيه عايزة تجاوز طيب هو ربك ربك يعني الرزق منه الملك بيده تدبير الأمور له انت فاهم انه تأخذك بالأسباب كلها تتعرف عليها وتمشي معاها وتكلمها وتخطبها وبعدين تعمل كذا وتعمل كذا ان ده حيبقى كافين بساعتك ساعتك بقبيه. ممكن انت من غير جهد ومن غير عناء ومن غير اي حاجة يرزقك من حيث لا تحتفظ تلاقيها قدام عينيك وهي بتفكر بنفس الأسلوب خايفة الآن من المستقبل إزاي حيحصل إيه ويا ترى حيطلع كويس ولا هيطلع كذا يا ترى الكلامه ده حقيقي ولا بعد الجواز حيبقى حاجة تانية كل القصة دي اللي هي مهمومة بيها وتعيش ليالي وأيام في الحب والغرام وفي الآخر خالص كل ده يتبدل وممكن بعد ما كان بينهم وبين بعض قصة حب عنيفة كل ده يتبعفش أليس الأمر بيده؟ لماذا نسأل الخازن ولا نسأل الملك؟ خازن؟ هو ربنا سبحانه وتعالى الملك وجعل هنا خازن يفتحه تاخذ من جوه الرزق بتاعه فترح تسأل ليه الخازن؟ الخازن ما يقدرش يفتح لك إلا بإذن الملك فكر كده في همومك هتلاقيها كده كل ده مهموم بليه؟ شغل دماغ بليه؟ هو أنت عايش أصلا ليه عايز تتجاوز ليه عشان ترضيه؟ طيب خلاص اسأله وهو حيرديه عايز تشتغل الشغلانة الكويتة اللي بالمرتب الكويس ليه عشان تعيش كويس وتعرف تطيعه مش ده الكلامك طيب خلاص هو حيبعث لك رزقك اللي يكفيك إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفي. تبتدت غرب الهمومة دي كلها حتلاقي الهم اللي حينفعك هم الآخرة يا طرى كتبت اليوم عنده مرحوماً أم محروماً يا طرى دلوقتي حالا انت عارف هو راضي عنك في السماء ولا غاضب فرق معاك بالله عليك يا شباب الكلام من قلوبنا فرق معاك ولا لما تحس بأثارها تفرق معاك فرق معاك دلوقتي لو يتقلك ان ربنا يلعن اللي يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا, ويعمل كذا وانت تكون بتتلبس ببعض المعاصي يلعنه يطرده غضبا عليه سرقة وان لما تشوف اثر الغضب ده فيحرمك من حاجة فاعتها تقول اه دي مصيدة سرقة هو امسه في قلبك قد ايه محتاج لها اجابة دي. هو ده اللي انا بحاول اعمله معك دي بقى اغير طريق تفكيرك لانك بصص لها غلط الدنيا دي بتصلحها غلط عشان كده بيحصل لك الحالات اللي انت بتشتكي منها دي. هم يجيب حزن ويبتدي بقى الكل بقى ويلي ويلي ويلي ويلي والحاجات دي كلها من احزان اللي عايش لان هي كده الدنيا مكدره نعيمها منغص هات لي نعيم في الدنيا بدون طلعيص تحبها تمام وتحب وبعدين تبتدي بقى قلبت دايما نقول لك في حاجة كده عاملة زي الخطاب ربنا خلقوا كده في كأنه في شوية حبال كده فربنا خلقوا وحطت فطرته إنه ما يهداش إلا لو توجه تعلق ده كله بيه هو مثل بس. بس خلقوا عشان يستودعوا محبته والقرب منه ورباط فتبتدي أنت توجه الحر في اتجاه تاني لديه والده يتشتت قلبك يحصل إيه بقى فعيدها هو مخلوق كده أنه يرتبط بالكمان يروح متعلق بالجزء المعيد لازم تشوف فتبص تلاقي لها صفات ما كنتش تتخيلها حبك الشيء يعمي ويصم فتبتدي تتنظر وتبدايق ويصيبك الألم النفسي. قص على كده في كل متاع الدنيا يبقى يركب أحسن سيارة في الدنيا ويبقى خايف من الحسد الآن حاسس الناس هتقول له وحتعمله وممكن دولة تصيبه عين وفلان لسه جاي بعرضية ثاني يوم كان بيعمل حادثة خايف من القصة دي فبقت النعمة منغصة إنما اللي مفهاش بقى لا حزن ولا هم ولا نصب الجنة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن الثالثه والرابعه دول العجز والكسل ايه الفرق بينهم العجز اللي هو يقول لك مش قادر عايز والله عايز الكلام اللي انت بتقوله ده مر عليا كتير بس مش عارف مش قادر نفسي لكن عايز الكسل بقى مش عايز من الاخر تعالى نحضر خليها بعدين يبقى الفرق ما بين ده وبين ده الاولاني عايز بس مش قادر الثاني بقى لا عايز ولا قادر اصلا الاثنين مع بعض الحل ايه يقول لك الكلمه دي امحيها من ذاكرها تماما لا استطيع انتوا في مجال البشرية يقولوا الكلام ده يقول لك ما تسألش كده ما تقولش لا اقدر لا انت تستطيع فهي فيها حتى قد كده في الضرط عندهم هو مصدر الطاقة مصدر القوة بالنسبة لك هو ثقتك بنفسك بس ان انت بتقول لا انا اقدر على ان اصنع هذا انا استطيع ان اعمل كده المصدر مش هنا مصدر القوة عندك مختلف مصدر القوة عندك من القوي سبحانه هو اللي يمدك بالقوة إزاي؟ ان انت اصلا بتقول لا حول ولا قوة الا بالله فمصدر القوة عندك مختلف هو اللي بيمدني بالقوة انا لا املك شيء بس انا رميد حملي عليه وهو لا يخدو فانت الكلمة دي بتمحيها من ذاكرتك مش عشان انت عشان هو فهمها لما تعرفوا قوي حتبقى الكلمة دي فعلا خارج القاموس عندك ما أقدرش أيوة أنا ما أقدرش بإيدي لكن هو والأمثلة على كده كتير قوي ولما هنقوم بندغب أمثلة كده على علو وهمة الصالحين هتلاقوا كده ما يفعلش عنك حاجة أضرب لكم مثلا يمشي معانا وإحنا بنتكلم على المعنى ده كتير جدا في زماننا ده طريقة استقباله تختلف عننا يعني احد الانثلة اللي حصلت واقعيا كنت عملت محاضرة برنامج عملي في رمضان قلنا فيها شوية كلام ومنها ان احنا قلنا يا جماعة عايزين عمل فزن عمل كبير يناطح السحاب. عايزك تعمل حاجة عمرك في حياتك ما عملتها جينا على يوم عشر رمضان بعتنا مسج للشباب يلا يا جماعة النهاردة يوم العمل الفز فكر في حاجة عمرك ما عملتها في حياتك وحاول تعملها طريقة رد الفعل بقى في واحد خدنا عمل فز ازاي هعمل ايه هحاول وفي حد بدأ يفكر فعلا انا النهاردة لازم اعمل حاجة ده احد الامثلة ان احد الناس ما كنت تخير انه في الورقة كنا كابدين ان بعض الاعمال الفز سيدنا عثمان صلى بالقرآن كله في ركعة الويتش تصور انت تعب يعني انت بطير الكلام ده وانت بتقوله اه نس كبير قوي فوق احنا مش شغلنا ده انا حاجات قانية بص رد الفعل وده سنقوله التزام بقى له ست شهور بس يعني قبل كده ما كانش عايز وفعلا نيته واضحة من عمله من العشة للفجر ركعة صلى بالقرآن كله أنا قلت ما بلاش أضرب أمثلة من كلام السلف عشان أنتوا بتقعدوا تقولوا أنت عايش في الأحلام بلاش خشوا على صيت بتاع أكاديمية اسمها حفاظ الوحيين خشوا عليها النهاردة اكتب كده على جوجل ولا أي حاجة اعمل سرش وادخل له اكتب حفاظ الوحيين وشوف أسماء اللي من مصر أحد الأمثلة حصل كده بنت ما كانتش ملتزمة واحدة قالت لها طب إيه رأيت تحفظي القرآن في دورة على النت وبيبقى الالتحاق بيها كل اول شهر عربي ماشي? ماشي الكلام ده على رمضان فهي الدورة ماشية انه في الاول خالص بيعمل حاجة يسميها دور التغيير العقص بيبتدي يعمل ده انه يبتدي برمج ذهنه على انه يقدر يحفظ في عشرين يوم ختمت القرآن طبعا بقيت حاجة ثانية خالص يعني ايه ده؟ هو انت تقدر تعمل ده؟ او الله اقسمه بالله تقدر على ده هي الفكرة انت بتفكر ازاي لما اجي اقول لك دلوقتي تقدر تعمل كذا تقدر تعمل كذا انت بتستقبلها لا لا لا انا بتاع زنوب ومعاصي ما انفعش لا لا لا انا حاولت قبل كده وما انفعتش لا افطاطي انما لو انت حملت كل وامرت كله عليه سبحانه استعمت بيه هو ده بشي كلام النبي استعن بالله ولا تعزب مالكش لكش دعوة اتخصها مش بتاعك انت بس ارمي حملة عليه وسأله واطلب منه وركز على هدف واحد وما تلتفتش هتصل هو ده اللي حيوصلنا للهمة العالية ان انت تنجح مع ربنا لازم تنجح مع ربنا لازم, تنجح مع ربنا لازم لما تنجح مرة واثنين وثلاثة واربعة حييجي في وقت لما يحصل حالة الفطور دي ويبتدي إبليس يقولك أنت ما تنفعش أنت هترجع تاني لحالك يا ابني أنت أنا قلت لك من أول قلب القصة دي مش قصتك هتبتدي تقول لا أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا مش معنى أن أنا أغفل لحظة أن أنا حسمح لنفسي أن تبقى دي حياتي طول العمر لا أنا لم أخلق لذلك جواك حد منكم يجاوز ليه ما تنفعش ليه ما تصلحش ليه مش عايز السكة بيه؟ ليه ما بيتفكرش ان تبقى هي دي في الكتب ولا تلتفت عنها ليه ما يبقاش جواك دايما تقول لها كده تقول لنفسك انا لم اخلق الا لهذا الطريق ليه ما تلحش على نفسك بالمعاني دي كل ما تاخد منك الدنيا شوية كل ما نفسك تسول لك للتعاد كل ما الشيطان يرجع تاني وسوف لك وتلاقي نفسك تقع تاني في مستنقع المعاصي ليه ما تقولش جواك لا رجلي مش لازم تغرق لا مش هعيش في الواحد ده من تاني وتلجأ له وتمسك بحبله تعصصن بحبل الله كل بقى المشاكل دي اللي رجلك وقع فيها النهاردة هتتحل كده يبقى الكلمة دي ملهاش مدلول عندك لا أخوة عادي ما نفعش ما تفكرش فيها ما تفكرش فيها ليه لانك اعصمت به لجأت ليه توكلت عليه فوضت امرك ليه فسيمدك بالقوة بس هي يطلع اللي في قلبك يلاقي كده ما يلاقيش حاجة تانية ما يلاقيش دنيا ما بتفكرش في حاجة مش عايزه عشان عايزه هو بس تهمين يا شباب عايز اقول لكم كم نقطة كده في مسألة العجز والكسل دول علشان تبقى تتم لموضوع رشدة علو الهم اول حال عليك انك تردد هذا الدعاء كثيرا لو انت بعيد وحس ان الكلام ده كله مش حتتفاعل معاه بالتفاعل المطلوب ببحث جوايا مش لاقي حجب عليك لسه يقول لك كرر على ذهنك المعنى نفسه فلما ييجي تاني تعود اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسب يا مش حتى اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسب كل ما ييجي التردد ده ده عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يلهج يعني يعوذ يقول كثير المعاني ده فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمس قال وأمثى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها بعد كده وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وإذا أصبح قالها ثانية وقضي بالكم بيكرر علشان القلب ما يستفدش بيقول ليه أعوذ بك هي الأعوذ دي الكل اللي أنا عايز بتكلم عليه فاهمين تاني حاجة الرضا بما قسمه الله لك يريحك ويبعد عنك الهاجس اللي وقفت في الطريق وتعالوا نرجع بعظيمة كده ونشوف هو دخل منين ان انت ممكن تكون في لحظة حسيت ما تنفعش في الطريقة ده فاصابك شيء من اليأس كان نرفك في حاجة يعني بعض الناس يجي يقول والله العظيم انا هحلف يعني بالايمان المغلظة انا عايز التزم انا عايز الانسان كوي بس تستعمل ايه يعني تتصور انت بقالي مثلا معرفش فلانة مثلا لها سنين ما كلمتنيش وبعد ما التزم وخلاص وعرفت الطريق مفيش بقى ما تحلاش إلا بالوقت وتتصل بعد سنتين وإزايك وتفكرني بالماضي رجلي وقعت بس أنا كنت عايش أولا أنت ما فهمتش حاجتين في الموضوع أول حاجة اتبعثت لك فتنة علشان حسب الناس وأي يتركوا وأي يقولوا أمانا وهم لا يفتنون وإحنا فاهمين يفتنون دي يعني حيتعذبوا بقى وحيحتلوهم كذا لا مش فرط كده يتفتنة هو له حاجة من حاجاته اللي تجيب رجلك ولقد ستنى الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكذين بيوريك انت ماذا صدقك في الإقبال عليه بس فانت ما تفهمتش الدارس ورجلك واحد وقعت هو بقى في حتة مطاب قد كده وقعت ويأسك من الثقة كلها إنه لا ييأسه من روح الله إلا القوم الكافرون أعظم كبير عند ربنا إنك تبقى شفت بقى قاعد فين؟ القصة مش كده أنا طول الوقت بقاعد أقول لك هو أنا ممكن أعضى ذن من نفسي أقول أنا ما انفعش أنا كذا لكن هو رحمته تغلب غضبه أرحم بك منك أحن عليك منك وحنانا من لجمع أنا بقاعد أقولها كل شوية عشان تبقى جواك عشان لما يجيلك الهاجز ده تقول صحيح بس هو حي الحمد بس هو حيخب بإيه فقصة الرضا عشان نقفل الابواب اللي بتخليك حاس ان انت همدان ومش قادر وعاجز ولا تستطيع اذا كنت ما حصلش اللي انت كنت نفتك فيه اعتبر ان اللي انت كنت عايزه هو اللي حصل في الواقع لانك متأكد انه هو بيدبر لك الخير. والدليل قل لي لماذا ولدت مسلمان ليه النهاردة انت قاعد قدامي ممكن كنت تبقى في مكان تاني فليه انت شايف الموضوع بشكل سودوي ليه بتبص لها من مدارة سودة ليه ما تبصش من الجانب المضيئة من الحاجات كذلك اللي تساعدك في انك تخرج من حالة الكسل والعجل دي انك لا تقنع نفسك ولا تجلس في بيئة مصدقة يعني تفديت النفس ده وفي نفس الوقت ان انت قاعد وسط ناس كلهم مش في دماغهم الموضوع خالص بعد شوية، خلاص المعاني دي هتتلاشى من جوه، كل يفكر في اتجاه آخر فتفض. كان ابن عباس يكره أن يقول الرجل إني كسلان. المسلم ما يقولش كده، ما يقولش كسلان دي خالص. أصل كسلان دي معناه إنه مش عايز، ليش حاجات ما مش عايز؟ المؤمن مقبل على الله عز وجل قوة، الإقدام عنده هو نفسه فين؟ متوجهها إلى الله عز وجل لا تقنع نفسك لأنك ما تقدرش وان انت مش عايز من حاجات برضو استكسر من عمل انت نافع فيه ولا تحقردن من المعروف شيء احنا برضو عندنا نظرات للأسف خاطئة بعض الشيء احد الناس تبي ين ركبت أتوبيس ركبة واحدة مش محجب طلعت مصر وأرد ورد انا ما بقراهوش وبعد شوية راح يتمطلعها حسن المسلم وقالة الاذكار ايه ده؟ اه يمكن استبقى هي دي شكتها يمكن هي المهاردة لما هتعب ربنا يفتح عليها كده وتكتهس في قراءة القرآن وفي الاذكار الباقي يتحب فهي كده تتعامل مع نفتك بالصرياضي انك ابدأ من شيء انت بتنفع فيه ما تحقرش من شأن تسبيحك ما تعرفش ايه دي هتعمل لك ايه يمكن تكون هي دي مفتاح دخولك الجنة يمكن تبقى هي دي بوابتك انك فعلا تبقى على الطريق فتدي من مقطة وكبرها ذكر قرآن تحافظ على نوافل تبتدي تصليها تبتدي تعمل عمل برج من اعمال تروح تزور لك مستشفى كل شوية كل اسبوع كل الشهر تشوف دعنيك وتخوف رحمة الله عز وجل من عاد مريضا خاض في رحمة الله ما تحتكرش شيء لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ في دلو المستسقي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى ولو أنت جاي كده كذا لي بس كوب بيت المي، بس ما تحقرها دي يا قوي عند العذراء. عارف أنت لو عدت صياغة تفكيرك بالشكل ده اديئة عندك لهوي. ده أحد البنود المهمة جدا فعلو الهم يا شباب. اديئة تفرق. لو عدت اقول سبحان الله وبحمده تغرق ليه نخلة في الجنة لو قمت فليت اتماسى الركعة بقول هو الله واحد اتماسى الركعة بيت في الجنة من صبر على سنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ايه ده بحاجات بفتة خالص وما تاخدش مني حاجة يا. يبقى دي ايه عارفين الاختي اللي انا بقول لكم عليها اللي هي ختمت في عشرين يوم دي بيقولولها انت ختمت ازاي؟ ما في ناس بقالها لها قد كده ومنتزمين وبتاعة مش عارفين يعملوا قصة دي خلق عشرين يوم ازاي؟ يقولوا كان بتعمل ايه؟ حط قدامها طول الوقت دي احد الحاجات ان هي تمسك هتحفظ الصفحة في قد دي انت تحفظ الصفحة في قد دي بتركيز تاني ما بتفكرش حاجة تانية خالص الا ان انت عايز تحفظ الصفحة دي ضروري دلوقت فهم حطين انه ميزدش الوقت عن عشر دقايق. وبيبرمج زينه على كده هم عشر دقايق هحفظها يعني هخلصها وقدامه بقى ناس ناس بتعمل نفس الحكاية فبيبتدي بقى يتلحلح لا يبقى ناس فيبتدي عشر دقايق بجيب صفحة يعني تلت ساعة بجيب فيها ربع لو تقريبا صفحتين الربعين ده كده في ثلث ساعه يعني هقدر اجيب ثلاث ارباع في الساعه ثلاث ارباع في ساعة يعني في ساعتين دخلنا في 6 في ثلاث ساعات خلصنا جزء وشويه بس هيبص يلاقي نفسه حافظ له جزء في يوم ممكن والله والله العظيم ما أنا بقول لهو أنا ما جبتش حاجة من عندي أنا بقول دي واحدة لتا لها شاف وخشوا على النت واسمعوا القصة في الناس بلاش واحد من الشباب فعلا ده واحد من حوالين قال لي واحد من الشباب جي في رمضان عمل نفس القصة ودخل برضه شاف الناس بالشكل ده وما كانش خالص يعني ما كانش لك في الطريق يعني فعني عايز يعمل اي حاجة فانا هبقى طول عمري كده انا عايز اعمل اي حالة قبل نعمل ايه ايه قالوا له يالله امسك موضوع الحفظ ده دخل واخد الدورة وبدأ يشتغل بيقسم لي بالله ان من الجمعة للجمعة كان بخلص سرعة الجمعة من البقرة لغاية الاعراف سرعة الجزاء ونصف بيقولوا بقى بس كنت تشوفوا الاخوة بيحكولي ماشي مازك المصر وكان بيشتغل اشتغل في شركة يعني مش فاضي عشان تقول مثلا حاجة لأ ما بيتحركش إلا ومع المصحف ما بيتكلمش هو في دماغه هي دي وبس مش هعمل حاجة أنا النهاردة جردان انت بقى ممكن يحصل لك ايه فيها نفسك انت يدخل لك يشتري يا مش هتنفع لا لا هنفع في عامك طب اقولك في حانة تانية ايه اللي حيخليها حفظ القرآن يعني؟ حفظ القرآن مش شرط ايه مش كل الصحابة كانوا حفظين القرآن عشان تحفظ انت القرآن هقولك فيه في الكتاب ده حيساعدك بقى كده ويخلي ايمانياتك عالية اول كمان اتبع لك اشياء ده طب اقول لك طب ما تروح تحضر الدرس عند فلان برضو تفوق نفسك احسن يبتري يدخلك لك كام حاجة تانية في نفس الموضوع اقول لك طب صاحبك ده يعني ينفع يكلمك 3-4 مرات النهاردة ومنتفعش التقامل لا شكلك وحش انا لا لا انزل شوفه بس كلمتين ومعد كده نتفاهم مع الموضوع بتاعك ده وهكذا أي حاجة. تطلع لك من تحت ح ما كانوش بيطلبوا منك حاجة ومش عايزين منك حاجة النهاردة بقى كل الطلبات طلعت هي كده عشان يشوف انت بجد حتركز وعايز ولا انت مع اول خطوة حتجري فهمتوا يا شباب اذا لما تحط في ذهنك امت اللحظة هلاتك هتعمل ما هو لو قلبك متعلق بالجنة هتبقى نفسك بقى يبقى فيها ده وده وده عايز يدني لك قصر في الجنة وعايز يبقى ليك بيت في الجنة وعايز يبقى ليك وليك وليك ده اهم حاجة في فعشان كده اللحظة هتتقاليها تماما قال وهب بن منبه من يتعبد يزدد قوة ومن يتكسل يزدد فترة يعني اوعى تسمح لنفسك بلا هتتعود على ده جسمك هيخب عكس. وده مشاهد ومعروف واختر أدواء البدن السنة وكذلك على أمراض القلوب التخنجة بتخليه ما بيتحركش بيقولوا ان حاجة من الحاجات اللي تضعف الطاقة الداخلية في كل واحد مننا انه ما يكونش عنده نظام غذائي صحيح فيقولوا انه مثلا يجهد معدته لو كل اكله وما بين كل اكله واكلة اقل من اربع ساعات تعمل له مشكلة انه المعدة تبقى مجهدة فطبيعة الاكل ده انه ما بيكلش صح، فده يسبب له حالة الكافة دي لك عايز تعرف تحدد الموضوع يقول لك لو نمثل ثمان ساعة او عشر ساعة وقم جسمك مكسر لو بيحصل الكلام ده يبقى اللي حصل ان انت اكلت اكلة بسمة ونمثل عليها المعدة طوال شغالة طول الوقت فما استريحتش الكلام ده موجود عند علماء التربية فيما يسمونه بآفات القلوب سيقولوا ان مفسدات القلب خمس منها الحاجتين طول المنام وفضول الطعام أكلة ممكن تقفل بينك وبين ربنا وينهى ربي ياربا لما تقف انت قدام ربنا وتلاقي المشكلة اللي انت حيران فيها كانت كلها ما كنتش بس يعني الساندورش دا كنتش قد النهاردة كانت الأمور كلها تتضبط ها ربي ياربا بنا لفيت الدنيا وسمعت شرايط عادت أعمل كل القصة في الفاندوش مش واكلين ويعمل هي كانت هم. والله أحد الأسباب فعلا عشان كده من الحاجات اللي تساعدك على علو الهمة أن تكثر من الصيام فالإكثار والتخفف من الطعام يساعدك على الخروج من الكسل والعدل والمعانجة من الحاجات أيضا اللي تساعدك وتعالي همتك دائماً أبداً شجع نفس يعني يبقى عندك شوية عبارات إيجابية كده كل شوية تفكر بها نفسك يعني أنا قلت لك حاول تنجح والنجاح ده يبقى قدام عينيك عشان لما تيجي اللحظة دي تروح ما من جواك لا وصحيح كده لسه أنا بمسع في كده دايماً يقولك ما تقولش مثلاً أنا فاشل في تحقيق رغبات أنا فاشل ما تجيبش الكلمة الكلمة ليها ظلالة نفسية يعنيك أول ما تيجي كلمة أنا محبط مكتئب حزين متدايق أي حاجة بقى فهقام مش عارف فهقام أي حاجة بقى الكلام ده كله كل المعاني دي بتورك جواك كده رسائل سلبية تكبر تكبر تكبر تكبر فكل ما ييجي بقى أي حاجة في اتجاه آخر ده حاقص قد كده يقفل عليها فعشان كده استبدلها بكلمات تكون مدلولها اقوى عليها بدأ ما تقول فشل تقول دي كانت المحاولة الاولى بدأ ما تقول لا خلاص راحت تقول لا دي كانت المحاولة الاولى والجاية افضل فبدأ يحس ان هو مش فشل هو حقق 40% و40% دي كده يبقى فقق بالمعنى يبقى فشل فعلا لا هو شاف اللي 40% وشافش 60% فبدأ يقول لا المحاولة الجاية هتبقى افضل هحاول حقق 50% وهكذا. طيب جماعة في الاخر خالص عايزين نقول كلمات يسيرة جدا عن اسباب الارتقاء بالهمة وفي نفس الوقت نضرب لكم كم مثال كده ونحط بقى برنامج عملي لتعليق الهمة بالنسبة لنا كل اللي انا قلته ده بقى اكتبوه نقط قدامك حط هدف كل المعوقات اطرحها جانبا ركز في هدف واحد حددوا يكون واضح تماما في ذهنك انا اليوم ده المهاردة الاسبوع ده ناوي اعمل كذا بس هحافظ على الخمس طلوات في جماعة من الصف الاول هحافظ على تجنب الاحرام لمدة اسبوع بصوا بقى حاجة من الحاجات اللي اخوة بيعملوها يسمع إن انه اللي حافظ عليها اربعين يوم كتبت له البراءتان براءة من النفاق وبراءة من ال... فيمشي اربعين يوم فيمشي له مثلا خمس ديار اسبوع ماشي وناجح بعدين يقع يجي يقول كل اللي فتراح إنا لله وإنا لها أنا قلت الحاجات دي أنا مش قدها لا المفروض ده يتعاملش بقى بالأسلوب ده لو هو هيفكر صح هيتعامل بأسلوب ده يفكر فيها حاجة تانية يقول مثلا يعني يمكن في كرم ربنا وعفو ربنا سبحانه وتعالى يعني هم منتين خطوة منتين صلاة أربعين يوم في خمس صلوات منتين صلاة يمكن لو واحدة أو اثنين في وسط ذول كلهم يمكن ربنا يعفو عنهم ويجبر النقص مش يمكن يحصل كده بكرم ربنا سبحانه وتعالى فخلاص لا اي كم او ان هو ابتدي يقول زي ما قلنا كده دي كانت المحاولة الاولى المحاولة التانية هتبقى اقوى انا عملت اسبوع كويس اخليه عافظ ايام عند اندي براءة من النار وبراءة من النفاق خلاص خلصت مشكلة الدنيا كلها فايه يعني لما انا ابتدي البرنامج بالشكل ده البرنامج العامل ده ان انا حطبي اعمل اربعين يوم اصلي فيهم صلاة الجماعة ادرك فيها تكبيرت الاحرام. طيب ممكن انت لسه في البداية. طب ليه ما تخلوش هدف اقل شوية. تخليها مثلا موضوعا ان انت تحصل على خمس صلوات دي بالنسبة لك لازم في العادة صلاة كده بيحصل فيها مشكلة. فجر ساعات ساعات تبقى في شغلك مش عارف ايه تلاقي برضو ما تلحقش يعني ايام ما كان المهم بيحصل في الخمس صلوات على مدى الاسبوع بعض الخلق ليه ما تبقاش حطوا بس كده اسبوع الاسبوع ده يا جماعه كلنا متفقين على اننا ايه مش حاطين اهداف ثانيه بس لسه يا شيخ ده احنا ما اتعلمناش العلم ولسه ما حفظناش القرآن ولسه ما عملناش مش عارف ايه ايه يا هو ده بقى انا بقول هدف واحد حدده وحطه قدام ذهنك وقل ان شاء الله عامل. يمكن انت بالنسبة لك الصلاة تبقى تقيلة في الاول خليها المحظة على اذكار الصباح والمساء مش هيعدي علي يوم في الاسبوع ده الا وانا اذكار الصباح هقولها واذكار المساء خطوة ولما يخلص الكلام ده في الاسبوع وتلاقي نفسك بفضل الله حققته طب ما انا عملته هو نستدي ننتقل لشيء تاني واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه خطوة خطوة هو ده حسيت نفسك بالنجاح حطت هدف محدد ركزت عليه نجحت فيه ايه دا دمت وتقربت شفت وتقرب عليك الزراعة قالت الصح المسافة كانت بينك وبينه كبيرة خدنا في الطريق خطوتين ثلاثة المسافة ديئة خطوة ومن هنا خطوتين ايه دا الامور ده ده انا ماشي ده انا قرب ده انا ممكن ابقى عنده في جواره يحفظني ليه ما تبقاش فرحان ان ربنا اقبل عليك انت انا مستهقش ده معنى كده انه طالما وثقني يبقى ربنا يريد لي يبقى انا ممكن ابقى من اهل الجنة يعني انا ممكن يتختم لي بختمة طيبة وممكن الاقي نفسي في منزلة عظيمة ليه لا هو ده السؤال اسباب الارتقاء بالهم عموما احصلها كده في نقطة اول حاجة قلنا إرادة الآخرة. من جعل الهموما هم من واحدة هم الآخرة. من الحاجات برضو اللي تخليك تساعدك على إني أهمك هم الأخيرة فقط ذكر الموت. احنا بنتكلم كلام إيجابي إيه إللي دخل ذات الموت الموت اللي معاني سلبية كتيرة على قلب أي واحد مننا. لا لا لا لا. ما أصلحنا بنفهمه غلط. ده ذكر الموت حي لك الحاجات اللي مشتتة قلبك. هتبتدي تقول ما فيش حاجة. أطعبيني وبين حبيبي إلا الموت فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هتحب هتبقى خايف من ذنوبك فهذا هيخليك تقوم تسرع بسرعة بالتوبة فهتبقى الأخرى اللي في بماغك هو ده الطريقة يبقى تعامل مع الموضوع بشكل إيجابي إن الموت مش معناه بالنسبة لك هادم اللذات لأن اللذة الحقيقية انت عارف انها مش هنا. هناك. وانت دماغك هناك. لو ربنا متعك في الدنيا بالمتاع الحلال فده بيمسكش اللي هناك. لوح لما يتجاوز واللي متجاوز يعرف. يبتلي على طول يتذكر لذة في الاخرة. يبتلي قلبه يتعلق بالحور. وهو جرب هنا. وطلع الموضوع يعني كويس. فبرا يفكر في الحور احسن هنا. وهكذا. لما تتجاوز وتعرف. تعالوا نقول تتمت الروسيتة بتاعتنا قلنا ايه ارادة الاخرة كثرة ذكر الموت انك تكفر من الدعاء ان ده كله في انك تعله همتك تبتعد عن كل سبب مفضط لهمتك تصاحب وده بقى مهم ما اوي اصحاب الهمم العالم ايه برضو صاحبتنا اللي احنا بنضرب بها المثال دي احد الحاجات اللي خلتها توصل لكده ان صاحبتها دلتها فبصت لقيت صحبتها بتحفظ كل يوم مقدار كبير قوي فدي بقى بقت تفكر انها مش هيرفع ديه تحفظ في اليوم خمس ايات وعشر ايات انها الناس جنبيها بيحفظوا اذكروا واحد من الناس انا شفته بعينيه يعني جيه وكلمني قال لي كنت ختمت فقالوا تحفظ رياض الصالحين رياض الصالحين طب القرآن ومقدور عليه يعني القرآن دي بيتسمع وقرآن بيطلعوا في الصلوات وآوة وآوة فدسه إنما يعني رياض الصلاحين طب الأحاديث صغيرة وماشي يعني برضو سمعت إنما حديث زي بتاع كعب بن مالك ده هيتحفظ إزاي بعدين ده كلام نسري هيتحفظ إزاي فيقول اللي خلاني فعلا أعمل كده إيه دول ما شاء الله ناس مسكة تاك تاك تاك تاك, تاك, تاك وخلط واللي جابها في شهرين شكلنا وحش فبدأ ما يفكرش اللي في كده إنه عايز بقى يقلب ده ويبقى أحسن من ده أو أقل يعني نعمل أي حاجة نعمل أي منظر في الموضوع ده فاكسينها واحس قوي فيه فحص هكذا كل الأمور زي ما كانت كده في الدراسة لو أنت قاعد على طول محتاج بالأول على كل شوية تحاول برضا تعمل أي حاجة فرفقة أصحاب الهمم العالية ده أحد الحاجات المهمة قوي بالنسبة لعلو الهمم تعالوا نشوف بعض نماذج لعلماء أمة اقرأ الطبري صاحب التخصير المشهور عاش 86 سنة قالوا عدد الحاجات اللي كتبها بإيديه 358 ألف ورقة بمعنى أنه كل يوم كان بيكتب بإيديه 14 ورقة وبعض الناس قال لا ده وصل أنه هو يكتب كل يوم 40 ورقة وذكر أنه كتب دعاء قبل وفاته بساعة فقيل له في ذلك يعني مش وقته انت بتخلص فقال يمبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى المنام من المهذ إلى اللحظة بص النفس واحد ثاني من العلماء اسمه سليم الرازي يقول لك كان من الورع على جانب قوي يحاسب نفسه على الوقت لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة ما تشوفوش في لحظة مش غال ياما بيكتب ياما بيدرس ياما بيقرأ ما فيش لحظة بالضيع صدق. وهكذا سائر بقى أهل العلم ابن الجوزي عاش تسعة وتمانين سنة مؤلفاته أكتر من خمسمائة كتاب بيقول كتبت بأسبوعي هاتين ألفي مجلد ألفين مجلد كتبهم بإيدي كان الجاهل يقولون لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته أعشف إيده كتاب إلا ويكون خلصه من أوله الأخ الخليفة المأمون كان لا ينام إلا وبين يديه الدفاتي يخلي الكتب حارينه في السريش علشان يفتحينيه على الكتاب وينام على الكتاب دولنا همتهم في العلم كانت قد تعالوا بقى شوفوا أحوال الصحابة مثلا واجتهادهم في العبادة هتلاقي سيدنا عثمان قلنا صلى ركعة الويت صلى بالقرآن كله سيدنا أبو بكر يخرج من ماله كله صدقة سيدنا عمر يخرج كذلك من نصف ماله سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يجعله جامع خصال الخير ما فيش خفلة من خصال الخير ما عملهاش أبو بكر ابن ابو هريرة كان يسبح في اليوم اثناشر الف تسبيحة وهكذا تجد بقى من امثلة كثيرة جدا لعلو همته حددوا هذا وعرف هو ينفع في ايه فهو سرس وانت كمان هو ده الحال عايزين متكتعله قاعد صياغة تفكير عايزين نتفق مع بعض على حاجات حاليا نحن نحن اسمها جدول تقييم القدرات انا عملتك قبل كده مع بعض الشباب وعايزكم تعملون عن حد الساعة ماشي يا شباب ساعة ستين دقيقة وحطلبك ان انت تعمل على مدى اسبوع كل يوم حاجة في خلال الساعة دي وتكتب انت تقدر تعمل فيها قد ايه من الامور اللي حطلبك دي مثلا اول حاجة في مجال طلب العلم على الساس ان انت تنمي فقصتك في ساعة ترى قد ايه من كتاب متوسط كم صفحة؟ عشرين صفحة؟ خمسة عشر صفحة؟ عشر صفحات؟ اكتب معايا دي دون دولنا الحاجات دي في ساعة هتقدر تعمل قد ايه؟ في كتاب متوسط ليكل اي كتاب لو واحد ديسته في البداية مثلا كتاب زي منهاج المسلم يقدر يقر فيه كم صفحة في اليوم بتركيز باستعاد انا عايز اعمل كده عشان اقول تقييم قدرته الايمانية هو هو يقدر يعمل كذا فلما يتحط له برنام بعد كده ويتقلم انت تقدر تقرأ كل يوم عشر صفحات يعني ممكن الكتاب ده اللي 400 صفحة تخلصه في 40 يوم شهر نص كل ما وده من غير ارهاق خالص بساعة بس مثلا تاني حاجة في ساعة تقدر تسبح او تستغفر قدية عشان احسب لك انه في القناة خالص ان الدقيقة بالنسبة لك تعمل حاجات كبيرة الشباب عملوا الكلام ده قلنا لهم قلنا لهم برير عمل 12 ألف ساعتين وعمل عمل فضل وكبير يعني أنا قادر عنين نعمل حاجات كتير في مجال ثاني من مجالات العبادة أنت في ساعة تقدر تصلي كم ركعة لو عدت تصلي ساعة ركعة خفيفة وتنو فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلات في إثر صلاة كتاب في علية ركعتين يكتب لك كتاب لعله يبلغك الفردوس الأعلى تقدر تعمل فيه ماديه طيب انت راجل بتتحرك خلال فاعة تقدر تعمل قد ايه او ايه هي الاعمال البر اللي ممكن تعملها في ساعة يعني انت في ساعة ممكن تعمل مثلا عيادة مريض او في يوم تاني تخليه اطعام على مساكين عايز نستحدد المعاني كلها هل ممكن انت يكون مجالك ان انت تقعد خلال ساعة تعمل لنا فكرة دعوية ممتاز تكون سبب في هداية الناس تقدر تعمل فيها ايه أنا عايزك بس تقيم لي قدرتك الإيمانية ماشي وعلى ده نبتدي نبني الخطوة الثانية بعد ما تكون همتنا بدأك تعلو شيئا ما إزاي نقدر نحافظ على المستوى ده ده بقى موضوع من المرة الجاية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك اللهم صل على النبي محمد